فانتقمنا من الذين أجرمو وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه فيبسطه في السما كيف يشاء ويجعله كسفاح وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَ الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ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 ولئن أرسلنا ريحًا فرأه مصفر إلا ظل من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصماد إذا وَلَوَ إِذَا وَلَوَ مُدِبِرِينَ وما أنت بهادي العمر عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم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 ولئن جاءتهم بِآيَةٍ لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إنهم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعْنِمو